Aixadu an n n الله m m m da r resul حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح الصلاة خيرٌ الصلاة خير من النوم الله أكبر acvap